بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م مراء تلك ايات الكتاب والذي انزل اليك من ربك الحق ولكن ما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 ثُمَّ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارَا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 على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا ما لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاعلال في اعماقهم واولئك اصحاب النارهم خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ مُوَفِّرٌ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِ وَإِنَّ ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا له لا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عَلِيمٌ الْغَيْبَ وَالشَّهَادَةَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ سَوَاءٌ مِّنكُمْ مَّن أَسَاءَ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِضٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن ذَٰلِكَ وَمَن خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ ۖ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ سِقَالًا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ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 بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ عفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ظلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغذو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله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 يوديه بقدرها فاحتمل السيل زبد الرضيا ومن ما ينقذون عليه فما رزق رايح يتم او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُؤْتَى وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا بِالضَّرَّاءِ وَأَوَجَهُ وُجُوهِهِمْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَ رزَقناهُم صَِّ وَعَانَ وَ فَقُ مَِّا رَزَقناهُ صِغوَّو وَعََتَ وَيَدَ وَُونَ بِالحَسَنَةِ السَّنْئَ أُلائِكَ لَهُم عقب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 سلام عليكم بما صبرتم فلعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض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 الذيينَ آمل وَامِلُ الصَّالِحاتِ طُوبَ لَهُم محُسْنُ مَاب كَذَلِلكَ أَْسَلناكَ فيِي أَّةِ قَدَ خَلَت مِنْ قبلَلهَا أُمَمُ للتَتلُ عَلَيْهِمَُّذ أَوْ حَناءِ لَكَ وَهُم يَكفُرونَ بِرحمَام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 أَفَلَمْ يَيْأَثِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَبَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِ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 وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي يُوعَدُ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُضَاءُ دَائِمًا وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اسْتَقَوا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 يَمْصُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِي مَن نَّكَذَّبَ بِآيَاتِنَا دُونًا أَوْ تُوَفَّى إِنَّكَ فَقَائِلٌ عَلَيْهِمْ بَلَاغٌ